وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الكرام وإيطة الكريمات أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يحسن لنا ولكم الختام وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن ثم أما بعد فمع المجلس التاسع من مجالس شرح كتاب التأصيل للعلامة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد طيب الله ثراه كنا قد وقفنا عند المبحث الثاني وهو طرق استخراج الحديث كيف نستخرج الأحاديث أي كيف يستخرج الحديث من دواوين السنة ويحضره الراغب من بطون الكتب كيف استخرجه من الكتب السبتة وغيرها ومن بطون الكتب هذا البحث ليس من متين العلم في هذا الباب لأنه مما يعرف بأدنى ممارسة ولكن صار تقييده, لكن صار تقييده لدلالة المبتدئ عليه يقول وترك تبيين الواضحات جادة مسلوكة عند أهل العلم ومنها أن ابن العربي القاضي القاضي أبو بكر ابن العربي في شرح الترمذي المسمى بعارضه الاحوثي انكر على من تصدى لتعريف العلم وقال هو ابين من أن يبين يعني العلم اوضح من ان يعرف لكن يعني يعني طرق لاستخراج هذه فهارس كثيره على راسها تحفه الاشرف ف تعرف مثلا شيئا من الاسناد، تعرف بداية الحديث إما أن كتبا ألفت على الاسانيد أو أن كتبا وهي, وهي الغالب ألفت على أطراف الأحاديث ومع انتشار الطباعة والنشر، كثير من الكتب الأمات أصبح أصبحت مخرجا ولها فهارس لاطراف الحديث بحيث إذا ذهبت لهذه الأطراف وحصلت على الحديث تستطيع عليكم الصحة وركاته من خلال التفريج أن ترجع إلى يعني من خلال التفريج أن ترجع إلى استخراج هذه الأحاديث من بطون الكتب فمثلا مسند الإمام أحمد مثلا أنت إذا احتجت إلى حديث في المسند تذهب لأطرافه ثم إذا أخرجته من المسند سيخرجه لك المحققون ترجع إلى الكتب بهذا أنت استطعت أن تستخرج الحديث مثلا أو موسوعه اطراف الحديث أو المعجم المفهرس لألفاظ الحديث إلى غير ذلك من الفهارس التي يسرت هذه المسألة ولهذا فقد غلط غلطا بينا من بنى كتابه عليه من أهل عصرنا ودعاه باسم طرق التخريج لا هذا استخراج وليس تخريجا وإنما هي طرق استخراج الحديث أو سماه أصول التخريج والأصول غير ذلك فأقول أعلم أن شذات هذا العلم كانوا يستخرجون المروية من مظنته وغير مظنة لحافظتهم وشمول نظرهم ولهم في تفننهم في طرق التصنيف في التخريج مقاصد مهمة منها تقريب السنه يعني مثلا طلبة, طلبة العلم الأفاضل قبل الفهارس هذه كان يستطيع أن يخرج الحديث من خلال, إيش؟ من خلال موضوعه من خلال الباب الذي يتحدث عنه فيذهب إلى المظنة هذه ويخرج منها ويفتح له بعد ذلك يفتح الله على مياشا منها تقريب السنة وسهولة الوقوف على المطلوب فنصب بذلك علامات يهتدى بها لما في بطون الأسفار هي لها كالمفاتيح توقف الطالب على الحديث بيسر وسهولة واستقصاء يعني هو كأمر عملي بدأ الأفاضل من أهل العلم وطلابه أن يبين لنا هذه الطرق لماذا؟ لأنهم قاموا بها عمليا فلما قاموا بها عمليا تبلورت المسألة في أنفسهم وأصبحت في قالبين وهي جملة في جملتها في قال بيج معالم في السند ومعالم في المت معالم في السند مثل تحفة الأشراف صنفه المزي رحمه الله تعالى على المساويت وليس على الموضوعات ثم يأتي إذا كان الصحابي مقلا يذكر التابعين عنه وتنتهي المساله إذا كان من المكثرين يذكر التابعي الذي روى عنه ثم يذكر من روى عن التابعي ثم إذا كان التابعي قد أكثر عن الصحابي والذين رووا عنه كثره، طيب ورووا كثيرا يأتي بمن روى عن من روى عن التابعي عن الصحابي فإذا كان الإسناد أمامك تستطيع أن تذهب مثلا لمسند ابن عمر لمسند ابن مسعود، لمسند أبي هريره لمسند عائشة لمسند أنس إلى لمسند أبيض بن حمال مثلا رضي الله عنه جميعا في تحفه الأشراف فيحيلك في إلى أماكن الحديث في الكتب الستة فتذهب إلى الكتاب الذي أحالك إليه وتستخرج الحديث وتعلم أن الحديث أخرجه البخاري أو البخاري ومسلم او أو أن مسلما فقط أو أن أصحاب السنن أو أن بعضهم إلى غير ذلك طيب. ويمكن أن نطلق عليها اسم طرق استخراج الحديث وهي كما أسلفت تحصل لمن حوى قدرا من كتب السنة وعلومها وتراجم رجالها وتمرس بالنظر فيها وتدربت عمليا على التخريج لحديث في على يد شيخ يدله ويهديه ما ليست فوضى مثل ما نحن وفقنا الله في, إيش في أثناء طريقة المنهجية مع الجمع الصحيح طيب تأخذ أحاديث صحيح الأطراف موجودة عندك لكن هو هو نوع نوع تدريبي بحيث يعطي في البداية الملك على شيء موجود يعني يعطيك الملكه وقد كان بعضكم يصيب إصابة تامة وكان البعض يصيب إصابة ناقصة. ما بين مستكثر ومستقل وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء فالشاهد هنا أنه لا بد في مثل هذا يعني كما قلنا ما يكتفي ما يكتف طالب العلم أن يسمع الدرس مثلا مجرد سماع سواء في النت أو في تسجيل أو في غير لا لا بد ان يجلس عند شيخه وان يتدرب على يديه بحيث يختصر عمره فأنت عندما تخرج هذه الأحاديث مثلا حديث تأخذه تخرجه ستذهب إلى الفهارس وعليكم السعطة هذا ضح مطلاط اخطأ ولا حرج الخطا نحن نريد من يخطئ لا من يصيب لماذا؟ لأن من يخطئ سيتعلم من خطأ أما من أصاب فلن يتعلم من صوابه إنما هو قد أصاب إما أنه أصاب يعني وصله من توفيق الله عز وجل لكن إما أنه أصاب بدون دقة أنه وجد الأطراف ورجع إليها أو أنه وجد الحديث مخرجا فأخذ ولم يتعب أو أنه استفاد من أحرقه لكن إذا أخطأ فالخطأ هو الذي يعلم أين أخطأ في كذا ولماذا أخطأ كان السبب كذا إذا سينتبه بعد هذا أن لا في هذه الجسكي وتمرس بالنظر فيها يعني كتب السنة تكون بين يدي طبعا مثلا هناك كتب للتخريج ويستفاد منها طرق منها في طرق التفريق وفي طرق الاستخراج كارواء الغليل كتلخيص الحذير كنصب الراية وعليكم الصحه إلى غير ذلك وتدرب عمليا على التخريج حديث خذ هذا الحديث خرجه طب خرجه طب الثاني، الثالث الرابع الخامس وهكذا بحيث يتدرب على يد شيخ له يدله ويهديه يدله إلى كيفية الوصول إلى استخراج الحديث ويهديه إلى الصواب من الخطأ وأن يوضح له خطأه وأن يثبته في صوابه فسيعلم من خلال ذلك أن هذه هي طرق استخراج الحديث ولا مانع من الإشارة إليها الدلالة عليها والعمدة ما ذكرت لك العمدة إيش؟ أن تعملها عمليا تحت إشراف وتوجيه ويعني تدليل أو شيخ تحول يعني تحت رايه الشيخ الذي يوجهك ويبين لك وهذه لمحات عنها في قالبيها أولا معالم في الإسناء وهي استقراء الحديث عن طريق مخرجه من صحابي أو تابعين فمن دونه فإذا عرف الناظر صحابي الحديث مثلا بحثه في كتب المسانيد والمعاجم والأطراف والتراجم يعني مثلا نحن عرفنا أن الحديث حديث أبيض ابن حمال رضي الله عنه أول شيء يتبادر ماذا سنفعل سنذهب إلى مصنع الإمام ها؟ وجدنا حديثه فالحمد لله طيب اذا هذا الحديث سنلغي الآن كتب الفهارس وجدنا الحديث مثلا في مسند الإمام أحر طيب نذهب لمسند البزار مسند الحميدي مسند طياليسي طيب الحديث في أي باب من أبواب الفق في أي باب من أبواب الفقه يتكلم مثلا في الصلاة اذا سنذهب إلى كتاب الصلاه من الجامعة الصحيح ثم, من ثم إلى المسند الصحيح ثم إلى السنن طيب صحيح هذا, هذا تعب لكنه يدرب لكن إذا أردنا الطريقة المختصرة التي نختصر بها وقتنا سنذهب إلى كتب الأطراف طيب المعاجم معجم الطبراني مثلا هو أيضا رتبه على المسنيد مع أنه معجم إذن أنا سأذهب لمسند هذا الصحابي وعليكم وأن أبحث وأبحث فيه عن هذا الحديث وهكذا أو, أو عرف مخارجه البلدانية ففي كتب البلدانيات يعني مثلا حديث حدث به في بغداد أو في دمشق أو هذا الراوي رجل دمشقي أو رجل بغدادي أو مصري ففي, ففي هذه الحالة ماذا سنفع سنبحث في كتب التراجع التي تسمى بالبلدانيات يعني مثل تاريخ بغداد للمسلسل بالبغاددة وتاريخ دمشق للمسلسل بالدماشقة وهكذا يعني ثلاث اربعة من اهل بغداد روى بعضهم عن بعض الحديث فنحن الغالب ان الخطيب الغالب ان الخطيب ذكر هذا اذا سنبحث في تراجمهم فاذا لم نجد لا يعني ممكن لا نجد وهو موجود فيه لكن يأتي دور الفهارس بعد هذا نحن نتكلم على التدريب العملي الذي كان عليه قبل وجود الفارس اذا اردنا الاختصار فسنرجع للفهارس مباشرة وهكذا ثانيا استخراج الحديث عن عن طريق من يدور عليه الاسناد فإذا كان يدور على مرميين على مرمين بالوضع فيبحث عنه في كتب الموضوعات والضعفاء والضعيف يعني نخرج الحديث رجل كذا. إذن في هذه الحاله نحن سنبحث عنه في في كتب الضعفاء والكذبي وفي الكتب التي انلفت في الموضوع وإذا كان مرسلا ففي كتب المراسيل مراسيل لابن ابي داود المراسيل لابن ابي حاتم جمع التحصيل في احكام المراسيل للعلائي قد يذكر شيئا من هذا ومن المهم تتبع رجال السند في كتب التراجم فكثيرا ما, يذك... ما يذكر في الترجمة بعض حديث الرابح يعني عندنا راوي مثلا من الضعفاء أين اجده سنبتدئ بالكامل ابن عدي المجرحين ابن حبان الضعفاء للعقيل ثم ننزل إلى ميزان الاعتدال ولسان الميزان إلى غير ذلك فالغالب أنهم سيذكرون حديثه في مثل هذه الكتب أو في بعضها استخراجه عن طريق صفة في الإسناد ظاهرة أو خفية في دائرة علوم الحديث الاسناديه فإذا كان في السند مبهم ففي كتب المبهمات وإن كان فيه من روى عن أبيه عن جده ففي كتب هذا النوع الحديثي يعني لابد لطالب العلم بالحديث أن يكون في غاية من الذكاء والثقنة يعني السند موجود عيني على هذا السند اين يوضع في أي باب يوضع بحيث ان انا اختصر الطريق. قلت قبل كل هذا قبل إيش؟ قبل وجود الفهارس حتى مع وجود الفهارس قد نبحث في بعض الفهارس ولا نجد فعند ذلك نبحث ايضا في إيش؟ في مثل هذا مثل هذا مثلا أنا أعلم إني الحديث من طريق محمد بن سعيد المصلوب مثلا أو من طريق يافر بن إبراهيم النخعي مثلا في هذه الحالة أنا بحثت في الفهارس ما وجدت هذا ما وجدت هذا الحديث طب ما أرجع للكامل ابن عدي أرجع للمجروحين أرجع للضعفاء للعقيم أرجع للضعف أبي زرع أرجع للسان الميزان وميزان الاعتدال إذا ما وجدت في هذه الكتب وفي غيرها نور الحديث أصلي لكن يعني هذه طريقة تعين طالب العلم على استخراج الأحاديث الغريبة والبعيدة هناك أحاديث يعني بسبب وضعها أو بسبب غربتها قد لا تجدها في الكتب التي فهرس يعني الآن مثلا تحفة الأشراف مع جلالة قدر المؤلف والمؤلف إلا أنه محصور في كتب إيش؟ في الكتب السته طب خارج السته اين اجد في رياض الكتب بكتب بالكتب بالفهارس وبالفهارس كتب وللاستعانه بعض الله سبحانه وتعالى بإيش؟ بالذكاء والحكمه اين اتوسم وجود هذا الحديث اتوسم وجوده مثلا في كتب الضعفاء ابحث أذهب في كتب الضعفاء أتوسم وجوده في كتب المرصي أذى لكتب المرصي طيب الإسناد في فلان عن أبي عن جد هذا للكتب التي روى من روى عن أبي عن جد إذا لم أجد تماما استعن بالكتب التي ألفت في التخاريج إذا لم أجد أنت فلك كل ما وجدته واقول ما وجدته من كان عنده فضل علم فليجد علينا شيء وفوقه الذي قال أنا انا بحثت وتعبت ولم اجد فالذي عنده علم بهذا الحديث هل يفيد وهنا ياتي دور الشيخ فقد يبحث الطالب بحثا عظيما ويكون الحديث عند الشيخ ويكون مسجلا ويحضرني هذا موقف هنا يحضرني موقف الشيخ السيد أحمد صقر عليه رحمة الله وكان الكبار يا أخوان لهم منهجية أحد إخواننا أظنه من السعوديين كان يحقق أو ما ما أذكر هل هو سعودي المصري كان يحقق رسالة دكتوراه وذهب ليأتي بالمخطوط وأتى بالمخطوط من تركيا بعد عناء وتعب ومال وجوه وهو يأتي وهو في غاية من السرور ودخل على الشيخ لقد جئت بالمخطوط من تركيا فقد افتح هذه الخزانة فتح عد واحد اثنان هتل الكتاب السادع التاسع قال فكانت صدمة شديدة جدا ان الكتاب مصور عند الشيخ طب ولماذا لماذا كل هذا التعب كان العلم عزيزا باختصار يعني باختصار كان عزيزا يعني النفق والتعب والجهد وهو عندك كان من الممكن ان يصور لا كان منهجا تربويا ان يتعب الطالب وان يكد وان يبذل من المال والجهد والعرق والتعب والوقت لذلك كان الذي يحضر على ايدي الكبار هؤلاء كان يكون متينا ما نريد أن نتكلم في هذه المصيبة وكيف التلاعب بها الآن ما نريد حتى إلا نطعم في أحد أو يعني لكن صور أن المخطوطه مثلا عندك وأقول لك إذا مثلاً صورها من ضرقه المصري وتذهب تدفع على كل ورقة جنيها مثلا إذا كانت مئتين تدفع مئتين و وموصل... وت... تذهب في الموصلات وتاخذ يومين ثلاثه ذهابا وإيابا حتى تسلم وتاتي الى تفرح فرح مسرور باسطوانه سيدنا اسطوانه وهي موجده افواجئك باياها انها ثم موجده عنك كيف موقف... موقف بعض الطلب بعض الطلب الان قد يصب عشته مال والطالب الواعي سقول لا هذا صحيح أنا خسرت مالاً ووقتا وجهدا وعرقاً وتعباً وعطلة لكن استفدت رحلة رحلة والنظر في المخطوطات والتعب والجد والاجتهاد فمن الممكن أن أعطيك حديثاً لتخرجه الحديث مخرجة فبعد تعب وجود جهد تأتيني وأنت فارق مسرور بأنك وجدت في معجم الطبراني أفاجئك أني خرجت مثلا من أربعين موضع وانت جئت بعشر مثلا وانت فارق مسرور تفاجئ مثلا أنك عثرت عليه في تاريخ بغداد ولم تجده مثلا في الكتب الستة ولا الستة على الستة ولا ولا الستة على الاثمى عشر مثلا وأتيت به مثلا تفاجأ إن أنا محضره لك من ست سبعة كتب فهنا يعني الطالب يجب أن يكون عنده تلذذ واستمتاع بالتعب بالتعب والجهد الذي يبذله في مثل هذا فأيضا يكون عنده فقه وفهم. الحديث هذا شكله نحن نتكلم عن الطريقه الإسندية إنه هو في باب من أبواء إذن أبحث في هذا الباب ثانيا معالم في المتن استخراج الحديث لمن يعرف موضوعه ومعناه في مظنته من الباب الذي يتعلق به في الكتب المؤلفة على الأبواء كتب المؤلفة على الأبواء مثل الجوامع والسنن أو في باب مفرد في الموضوع حديث مثلاً تحدث عن النجش إذا ماذا؟ في البيوع المنهية عنها ما أنظر هل ألف كتاب مفرد في النجش أو في البيوع المنهية عنها أو في البيوع إلى فإذا كان المطلوب حديثاً في الصلاة بحث عنه في أبوابها من الجامع الفقهي. مثل المنتقل المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى وابلوغ المرام ابن حجر رحمه الله تعالى وفي شروحه بداية أنا أريد أبحث عن حديث بحيث يعني الأول أصل لشيء أصل لشيء حديث في مثلا في مكرهات الجنائز أو في مثلا عيوب الزواج سأبحث أبحث أين في الكتب الفقهية التي أقول لي فتعرف بحيث تكون فيه رسل بما سيقول لي أخرجه أحمد أخرجه الترمذي أخرجه مثلا من قبل ان كان في الصاحن أو أحدين في كذا اذا هو ما ملمح يعني يسر لي شيء إن قلت كل هذا يعني الآن يسر عن طريق ايش الفهارس لكن أنت كطالب علم يجب تكون هذه المسائل موضوعه في نفسك وإذا أردت أن تطبق عمليا فهذا أفضل لماذا وإن وجد فيها تعب ومشق الا إلا أن له طعما وذوقا والله عز وجل ايش لا يضيع أجر من أحسن عملا إذا أردت السرعة فتظهر للفهارس وتنتهي المساعد وهكذا مما يكون مضن مما يكون مضنة له حتى يصل إلى مصادره المسنده له على الأبواب أو المساعدين يعني أنت كل هذا كفهارس لكن ستستفيد وتجد فوائد ثانيا استخراج الحديث لمن يعرف اوله في كتب الأطراف وفارس الحديث وقد يكون ما تظنه طرفا لفظا في حديث له سباق ولحاق فلا تجده في الأطراف مع انه في الصحين أحدهما يعني من الممكن أن تبحث عن حديث ليس من خلال الاطراف ولا تجد السبب أن هذا الطرف ليس أول الحديث إنما ما هو مسبوق بكلام آخر طيب فإذا بحثت عنه قد لا تجد انه يكون في الصحيح ومثاله المشطار ولفظ, ولفظ من حديث صلوا كما رأيتمون اصلي فهذا اللفظ النبوي الشريف ضمن قص ضمن قص أخرجه الستة في كتبهم فلا تكاد تراه في حرف في من الأطراف معزولا إلى الصحيحين ثم وهو في صحيح البخاري في الأذان والجهاد والسير وفي الصلاة بدون اللفظ المذكور طيب يعني انظر أنت ستذهب لتبحث عن هذا الحديث طيب هو طبعا ما أرد هذا اللفظ فقط وأرد الحديث كاملا حديث مالك بن الحوائد وإلا لفظ صلو كما رأيتوني أن أصلي فقط انفرد بها البخاري عن مسلم ولم يخرجها مسلم لكن قصة مالك بن الحويرث اتفق عليه الشيخ فابحث عن صلو كما رأيتوني أن أصلي نفسك دخلت في بحر الخضم وقد يتبارد بعض الطلبة المتهولين المصرين وأن يقول إيش لم أجده كما بعض يعني بعض من شوها يعني ارشاد الفحول ذهب الى حديث في الصحيح مسلم وقال لم اجده قلت كيف يعني لو انك بحثت بدقه لوجدت ثم الشوكاني يقول في الصحيح كيف يعني كيف أن انك لم تجد حديثا الشوكاني رحمه الله تعالى يقول لك في الصحيح البحث السريع لا صلك ما رأيتوني أصلي أنا ما وجدت في حرف الصوت طيب اذا في حالة عدم وجودي لهذا الطرف انظر هل الحديث له بداية ليست هذه وأوقات مثلا تبحث عن لفظ يكون محفوظا عندك أو موجودا في كتاب ولفظ الحديث في الكتب المسنده بغير هذا اللفظ فتاتي بمرادفاته تزيد له إن تحذف منه إن طيب تزيد مثلا لفظ قال مثلا تحذف يعني يكون عندك فقه وفهم وذكاء في التصرف مع بعض الأحاديث التي لا تجدها ابتداء ومثل حديث خذوا عني مناسككم هكذا الشهر وطرفه الذي في كتب الأطراف لتأخذوا عني مناسك تبحث في خذوا تتعب ثم خذوا وعليكم الصحر تبا نذهب نزيد إيه لام الامر خذوا فعل إيش امر تبا نذهب للام الأمر لتأخذوا أو فلتأخذوا أو يا أيها الناس خذوا ها؟ يا أيها الناس يا أيها المسلمون، يا أيها المؤمنون، إذن ابحث في كلها. وهنا لا بد من التنبيه على شهرة بعض الأحاديث بأطراف لم ترد أو وردت، لكن في مصادر غير منتشرة، فعليك اللجوء إلى الطرق الأخرى، فكثيرا ما تسعف ما بذلك. ولهذا أمثل منها حديث نحن معشر الأنبياء إلى نورس. ما تركناه صدقة الحديث بهذا اللفظ منتشر لدى الأصليين والفقهاء بينما بهذا الطرف نحن لم يرد في شيء من الكتب الستة كما قرره الحافظان ابن كثير والعراقي رحمهم الله تعالى وإنما ورد أرد بطرفين إن معاشر ولا نورث ما تركنا صدقة ما تركنا صدقة الذي تركناه هو صدقة على المسلمين يعني انظر اشتعر عند الاصلين ولا اصل له وانا تكلمت على هذا الحديث في ارشاد الفقر وفي تعليق على المذكرة في ارشاد الفقر رددت على فضيلة الشيخ محمد شعبان شعبان محمد اسماعيل لانه قال يعني كان عجيبا جدا نحن معاشر قال اخرجه المسلمين قلت هذا لو لم ما مسلم ما رواه بالمره هذا اللفظ لا اصل له في كتب ال... طيب لا يعني هنا لابد لطالب العلم ولذا اهل الحديث ادق من غيرهم انتبه ممكن تذهب لكتاب يحققه رجل اصولي يخلط جدا في تخريج الأحد يخلط جدا في وياتي بمضحكات المبكيات لا اذا كان الطالب حديثيا اصوليا المحقق الذي يحقق كان الكتاب في غايه يعني اقرب للكتاب اما اذا كان حديثيا فقط فسيخلط في أصول الفقه أو يخرج الاحاديث كما فعل بعض اخواننا يشغل الطالب عن ايش عن اصول الفقه بأن يخرج الحديث في عشر صفحات وست صفحات وثمانية صفحات والحديث موجود أن ارفع الصق وانتهت المسألة يعني أنا سأظل أقرأ في تخرج حديث في الصححين ست سبع صفحات ما الفائدة يكفيني ثلاثة أسطر نهايتها وأربعة أسطر بالكثير لأعلم أن الحديث في الصححين في الكتب السبعة والحمد لله لكن وقد اعل الحديث إلا ونخرج الطريقه التي أعلت ما هذا كله لا نحن معاشر لا أصلا لا قضية الله وكما ذكر فلان وفلان من الأئمة والصحيح إن, إن معشر الأنبياء اولى لا نورث فهذا مثال حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان هكذا على, ألسنة على الالسنه ولدى الفقهاء في كتبه وعند الاصولين ايضا ولفظ عند المؤلفين على الاطراف ان الله تجاوز ان الله وضع عن امته اما ان الله تجاوز هذه اطراف لفظ في دواوين السنه نعم جاء بسند صحيح في الكامل لابن عدي بلغ رفع الله عن هذه ايش انا ايش قلت بسند ايش هذا تصحيح وعليكم السلام. تصحف الإسهاب لا نعم جاء بسند ضعيف في الكامل لابن عدي بلفظ رفع الله عن هذه الأمة فانظر كيف أن لفظه في الكامل في ضعفاء الرجال هو الذي اشتهر دون طرف في الصحين وغيرهما آه. رفع عن أمة القطع والنسان رفع عن أمة القطع والنسان والصحف لفظ والصح إيش إن الله تجاوز لي عن أمتي طيب فهنا لابد أن أعمل الفكر ما ما مثل بعض إخواننا لما قلنا يا إخوان خذوا حديثا وغفر الله لنا ولكم خذوا حديثا خرجوا كل أخ ياخذ حديث ما أريد الصواب أنا أريد الخطأ اصلا أنا ما وجدت الحديث أنا ما وجدت ايش ما وجدت لا تقل ما وجدت إنما إيش اجتهد في في الحصول عليه لأن ما جئتك بالحديث لو هو موجود اجتهد في الحصول والعثور عليه طيب وأخطأ أنا أريدك تخطئ حتى أصحح لك الخطأ وأريدك تقصر حتى أكمل عملك هذا فائدة الشيء عندما تخطئ أصحح لك عندما تقصر أكمل عملك لكن لو أنك أصبت وأتيت بالكمال إذن ما فائدة الشيء إذا نعم إذا اشتد عودك وصلت عند ذلك سمعت عليك وتصبح زميلا ولست طالبا تصبح زميلا وأخا مساوايا فهنا لابد لابد للطالب أن يجتهد ويفتهد ويعمل الفرق مثل مثلا ما ذكرنا هنا نحن معش ثم أقول أحذف نحن معشر الأنبياء لا نرفض لا ثم نقول إن معش بدل نحن معاشنا مثلا ابدأوا بما بدأ الله به ونبدا بما بدأ الله به مثلا في ايش النصف والمروه طيب فتعمل الفكر وتبذل الجهد من اجل ان تتقن وان تتعلم ثم في النهاية بعد ذلك سنقول ايش وفوق كل ذي علم عليم وما اتيتم من العلم الا قليلا ثالثا استخراج الحديث بمعرفة لفظ منه وبخاصه اللفظ الغريب أو قليل استعمال لفظ غريب وع على جبل وعع كلحم كلحم جبل لا كلحم جمل غف على جبل وع فليس بسهل يرتقى ولا ايه بخفيف أو بجيد منطقة أو شيء طيب فتعينك على الألفاظ الغريب عينك على الألفاظ الغريب خاصة في خارج الكتب التسعه انت عندك المعجم المفارس ها ستذهب إليه يعني ستذهب إلى المعجم المفارس على الألفاظ لا إذا كان غريبا سترجع لكتب إيش الكتب الغريب وكتب الغريب كالغريب لأبي عبيد غريب, غريب لأبي, يعني لأبي عبيد أو مثلا لابن الأثير أو لغيريما ستجد أحاديث كثيرة في مثل هذا ويحيلك ويحيلك أو على الأقل المحقق يحيلك فطريق هذا البحث عنه في المعاجم المفهرسة لالفاظ الحديث النبوي وهي على نوعين فهارس لمجموعة من كتب السنة فهارس لواحد منها إما أنه فارس لمجموعة الكتب النهاية في غريب الحديث والأصل أو غريب كتاب واحد وطريق هذا أيضا البحث في كتب غريب الحديث بل في مطولات كتب اللغة مثل لسان العرب لابن منظو وتاج العرس للزبيت فإنه رحمه الله تعالى جمع بين علمي الحديث واللغة ولهذا فإنه ينجد في مواطن كثيرة مثال حديث خير الناس القبيون تبحث عنه في مادة قببة من تاج الأرض طراه يقول وفي الحديث الذي لا طرف له لا طرف له لا طرف له يعني, يعني لا أصل له خير الناس القلبيون، فهذا لو وقع لك فربما فات زمن غير يسير لم تجده في كتب الأطراف وغيره، فانظر كيف أسعى، بما يفيد أن هذا حديث الله أصل أصله. زبيدي من المرتضى الزبيدي من من تبار المحدثين في الأزمنة المتأخرة، وله تاج العروس على يعني بشرح القاموس المحيط يا طيب بشرح القاموس ف. عندما ترجع للالفاظ الغريبه فيه يأتيك باحاديث قد لا نجدها في كتب الاطراف ولا المسانيد ولا ولا خاصه مثل هذا الذي لا اصل له من اين ناتي به ومنها حديث ان المسافر وماله على قله الا ما وقى الله سنبحث في قله تبحث عن هذا في الأطرف لا تجد وتدير على طرق الاستخراج فربما لا تجد فافزع إلى كتب, الغ... إلى كتب غريب الحديث تجده في مادة قلة ففي مادة قلة من تاج العروس ذكره فقال وقال اعرابي إن المسافر ومتاعه على قلة إلا موقع الله قلت أيها لا ثم طرف طرفه في كشف الخفاء في حرف اللام لو علم المسافر وفي حرف الميم المسافر على قلت وهنا قد يقع للباحث الوقوف على حديث فيه لفظ مقحم لا أصل له في متن الحديث مطلقا فيبحث عنه في المعاجم اللفظية لكتب السنة فلا يجده فلينتقل إلى لفظ آخر وإلا فليبحث عنه بطريق من طرق استخراج الحديث يعني إيش ممكن ان لفظ الحديث الذي بلغت يكون محرفا فتبحث عنه في الأطراف لا تريد. تبحث إذن قل بالحديث كما قلت طالب الحديث يجب يكون إيش ذكيا فهماً بحيث تصل للحديث بأسرع ما يمكن وإلا من الممكن الإنسان يدل السنوات يبحث في حديث ولا يجد. ومن أمثلة المقحمات حديث إدراء الحدود بالشبهات اشتهر بهذا اللفظ على الألسانة وفي كتب الفقهاء والأصليين قال ابن كثير رحمه الله تعالى لم أرى هذا الحديث بهذا اللفظ وقال ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الحديث مشهور بين الفقهاء وأهل, الأصول وأهل أصول الفقه ولم يقع لي مرفوعا بهذا اللفظ انتهى ولفظ الشبهات ليس في شيء من وهذا مراد الحافظين رحمهما الله تعالى في قولهما لم يقع لي بهذا اللفظ وإلا فطرفوا إدرأوا الحدود في سنن واي لكن جاء بهذا اللفظ لكن بهذا اللفظ جاء في جامع مسانيد أبي حنيفة ترحمه الله تعالى وفي إسناده ضعيف والحديث عن جامع له شأن آخر والحديث عن جامع مسانيد أبي حنيفة له شأن آخر يعني جامع مسانيد أبي حنيفة هذا كتب فيه نظر ونظر شديد جداً فانظر كيف شاع بهذا الاصل بهذا اللفظ الذي لا اصل له في العمد وانما في التي تحوي الضعاف يعني انظر ادراء الحدود ما استطعت هذا الذي في في الترمذي وغيره لكن ادراء الحدود بالشبهات هذا يعني اتعب حتى ان تصل اليه والمهم الا تغالب على تغالب شهره السماء والتداول على الزينه عندك التفتيش والتوثيق يعني يعني شهره السماع انك سمعت حديثا بلفظ وبحثت عنه ولم تجده لا تدفعك هذه الشهرة إلى, إيش؟ إلى عدم التفتيش والتدقيق بل احذف زد نقص زد حرفاً، نقص حرفا نقص كلمة وهكذا رابعا استخراج استخراج عن طريق صفة في المتن في دائرة علوم الحديث المتنج. يعني صفة في المتن ومنها المعلم والمضطرب والمدرج والمقلوب والموضوع الغريب والفرد والمصحف والمحرف المختلف الحديث ومشكله والناسخ والمنسوخ غريب الحديث فيبحث الراغب في الكتب المؤلفة في الحديث الموصوف بواحد من هذه الانواع وهذا حديث معلل أين نبحث عنه في كتب العلل وهذا حديث غريب ننظر في كتب التي تحدثت عن الاراء وهذا حديث مرسل في الذي وهذا حديث وهذا حديث الناسخ أو هذا حديث المنسوخ أو في لفظ غريب إلى غير ذلك على أن كتب التخريج قد قصرت لنا هذه المسافة فإذا أردت حديثا فرجع إلى بابه من كتب التخريج نصب راية تلخص الحبير رواء الغليل إلى غير ذلك فإنه يجمع لك أكبر قدر ممكن من, من اخرجه ثم ترى المصادر يجر بعضها بعضا ولا تسرف في التخريج لمشاهير السنن. يعني حديث مثلا مشهور ومعلوم وموجود في الكتب السبعة خلاص قضية الامر لا داعي يعني إيش تذهب لتاريخ بغداد وتاريخ دمشق وفوائد تمام وجزء ابن فيل وجزء البطرقي وجزء يعني لا داعش ها؟ لا داعش نحظ في مثل هذه الكتب إذا كان السند ضعيفا ونحتاج إلى سند يقويه أو إذا وجه سند في هذه الأسند يعلم هذا الحديث الذي معنا في السنن أو في غيره فأي طريق يقع لك منها في حديث تريد استخراجه فافزع إليه تظفر بمطلوبك ان شاء الله تعالى إذا بعد تقوى الله إيش الفه والدقة والحرص والجلد. حديث، وق... طب أزيد هذا الحرب، طب أنقص هذا الحرب، هب أقول يعني كل هذا أنت لا تزيد لأن أنت جالس يعني أنت لم تزيد في الحديث، لكن أنت تريد أن تصل إليه فلا بد إيش أن تقلب وجه النظر. هذا الكشف عن الحديث ابتداءً، والمستوعب هو الذي يدير الحديث الواحد الذي بين يديه على جميع طرق استخراج الحديث. ليبلغ غاية في العزو والتخريج والوقوف على الفاظ الحديث وتصحيح الأغاليط وإرواء الغليل بالتخريج وهذا من لطف الختابهم إرواء الغليل <تصحيح> عليه رحمة الله إذا هذه كانت طرق استخراج كيف نستخرج كيف نعزو كيف نعرف من إيش؟ من خرج هذا الحديث في كتابه المبحث الثالث طرق التخريج إذا طرق الاستخراج تنقسم إلى كم قسم إلى طريقين اسنادي ومتني ثم كل قسم ينقسم خلاصته كن ذكيا فهم أنواعيا بعد إخلاصك لله سبحانه وتعالى والتمسك والتذلل واجعل المسكنة والتذلل بين يدي الله أن تكون نصب عينيك مع الجد والاجتهاد وإعمال الفكر والذكاء والحكمة سأعطيك حديث أقول خرج لهذا حديث من أين أقول لك خرجه من كل ما تستطيع أن تصل إليه استفاجأ استفاجأ أنك يعني سبحان الله يعني فتحت ضحر من أمالك خاصة في مثل هذا في مرحلة الطلب أنت تقرأ وتطلع وتجد فأيدة هنا وتجد فأيدة هناك وتجد و... و... و... والتخريج يعني عندما تخرج ستعرف إيش ستعرف مثلا زيادات الألفاظ زيادات الأسميد الطرق إلى خير المبحث الثالث الطرق التخريج هذه وظيفة المحدث إذن الطرق الاستخراج كانت إيش يقوم بها طالب العلم لكن طرق التخريج هي التي يقوم بها المحدث هذه وظيفة المحدث المهمة هذه هي وظيفة المحدث المهمة في التخريج في غير الكتب المسندة, المسندة. يعني في غير الكتب المسندة ومن أجلها تساق أصول التخريج في هذا التأصيل يعني هذا المبحث من أهم المباحث هنا بقى طرق التخريج كيف نخرج الأحاديث التي ليست إيش مسندة وهي وظائف التخريج بمعناه الدقيق والخاص وله خمسة طرق كل طريقة وظيفتها تساوي رقمها عددا الأولى واحدة الثانية الثانية الثالثة ثلاثة الرابعة أربعة الخمسة خمسة والطريقة الثانية تستوعب وظيفة الأولى وزيادة أخرى فكلها وظيفتان والطريقة الثالثة تستوعب الطريقة الثانية وزيادة وظيفة ثالثة فكلها ثلاث وظائف وهم مجرى وإلى بيانها على سبيل التعلي تعلي يعني البدء بإيش يعني سنبتدى بالأقل إلى الأعلى <تصفيق> وكان لغته رائقه عليه رحمه الله دون تكلف الشيخ ابن عثيمين عليه رحمه الله اثنى عليه في هذا انه ما كان يتكلف يعني بعض طلبه العلم اليوم مثلا ممكن يتشبه وليس, وليس بمثله هذا خطا يذهب مثلا ويذكر كلمه فوق ويرجع يحشيها تحت لا, لا داعس خاصه اننا في, في ظرف عصيب ما يحتاج إلى نفخ للكتب بل يحتاج إلى الدخول مباشرة الطريقة الأولى تخريج وظيفته الجمع المجرد للمتون لا غير إذن هنا الوظيفة إيش؟ أن نجمع متونا لا غير هذا هو التخريج إذن الطريقة الأولى من طرق التخريج إيش؟ أننا نجمع متونا جمعا مجردا فقط ومنه كتاب الشهاب لأبي عبد الله محمد بن سلامه القضاع المتوفى سنه 454 بعد الـ 400 رحمه الله تعالى جمع فيه 1200 حديثا الذي خرجه من القضاح في ايش في مسند الشهاب يعني له الشهاب فقط وبعدين ايش مسند الشهاب ثم كتاب سراج المهتدين في أداب الصالحين المنسوب للقاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي الإشبيل المالكي المتوفى سنة 43 بعد الخمسمائة رحمه الله تعالى قاضي أبي بكر بن العربي اختصره من كتاب الشهاب المذكور للقضاعي والتزم فيه الاقتصار على المستقيم دون السقيم سندا وعدد ما فيه 1121 حديثا لكن لم يسلم له شرطه لوجود بعض الضعاف فيه ويقول منسوب لان الكتاب يعني هل نسبته الى ابي بكر بن العربي فيها يعني فيها كلام ثم ثم كتاب النجم من كلام سيد العرب والعجم لابن الأقليشي احمد ابن معد التجيبي طيب يعني ابن الأقليشي أبي العباس ابن الأقليشي الأندلسي المتوفى سنة خمسين 50 أو خمسمائة بقوس من صعيد مصر رحمه الله تعالى اختصر من كتاب الغرر من كلام سيد البشر وقد طبع كتاب النجم عام اثنتين بعد الثلاثمائة والف بالمطبعة الإعلامية في مصر بنحو ستة وثلاثين صفحة قال في مقدمته أما بعد فإني لما جمعت كتاب الغرر من كلام سيد البشر وكانت فيه أحاديث يطول لفظها ولا يتأيصر على الأكثرين حفظها رأيت أن أخرج منها الأحاديث ليسيرة اللظ لتقرب للدرس وتسهل للحفظ وسميته كتاب النجم من كلام سيد العرب والعجم وجعله نحو كتاب الشهاب في الحجم واقسمه على عشرة أبواب ولا أذكر فيه حديثا مذكورا في الشهاب واسرد الحديث مستوعبا للفظ مستوعبا للفظ كما وقع في الأمهات فإن واضع الشهاب رحمه الله ربما أخذ من الحديث كلمة أو كلمات على ما بينته وفصلته في كتاب ضياء الألباب الموضوع في شرح الشهاب وجعلت الباب العاشر المختتم به هذا الكتاب مختصا بأدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليستدر الداعي بها جودة ذي الجلال والإكرام فإن الدعاء مخ العبادة صح أنه العبادة هو اعظم وسيلة لنيل السعادة والظاهر أن ابن السني أن ابن السني أحمد, أحمد ابن محمد الدينوري المتوفى سنة 64 و300 رحمه الله تعالى تلميذ أن الإمام النسائي قد سبق إلى ذلك في كتابه الإيجاز في الحديث قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى وقد جمع العلماء جموعا من كلمات النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة كابن السنية في الإيجاز والقضائي في الشهاب انتهى ولم أقف عليه أي على الإيجاز الطريقة الثانية إذا الطريقة الأولى إيش وظيفتها جمع المتون الطريقة الثانية تخريج له وظيفتان جمع المتون كما تقدم في الطريقة الاولى مع ذكر الصحابي فقط هتان الطريقتان في ال... هما في الرسالة المستطرفه بعنوان كتب مجردة أو منتقاه من كتب الاحاديث المسنده عموما او خصوصا يعني الاول احاديث تسرد الثاني احاديث تسرد مع ايش مع ذكر الصحابه ومنه كتاب فردوس الاخيار بماثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاده لابي شجاع شيرويه بن شهر دار الديلمي المتوفى سنة 9 بعد الخمسمائة ماذا فعلوا ابنه ألف مسند الفردوس يعني الوالد ذكر الصحابي طيب الصحابي بالماذ جاء وذكر الاسناد كاملا ولعل منها كتاب رزين على وزن كريم ابن معاوية العبدري المتوفى سنة 35 وخمسمائة رحمه الله تعالى تجريد تجريد تجريد الصحاح الستة والمواطن الصاعر رسول أبي داود والترمذي والنسائي وقيل اسمه تجريد للصحاح والسنن وذكره الذهبي باسم جامع الصحاح وقد بين المعلمي رحمه الله تعالى في تعليقاته على الفائدة المجموعة للشوكاني رحمه الله تعالى معلومات مهمة عن رزين وكتابه إذا الطريقة الأولى أنها طريقه التخريج انها تجمع متونا فقط الثانية متونا مع ذكر الصحابي الحديث الطريقة الثالثه تخريج يحوي وظيفتي الطريقه الثانيه الطريقه الاولى ايش المتن الطريقه الثانيه المتن مع الصحابي الثالثه المتن وذكر الصحابي مع الثالثه هي العزو الى من اخرجه من ما يوجد إخراج ولا شيء أحاديث تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تن... هذا أحاديث تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن ذكر الصحابة الثالثة أحاديث تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصحابة معلمات ومن أخرجها ومن المؤلفات في هذا في الكتب في الرسالة المصرفة تحت عنوان كتب في الجمع بين بعض الكتب الحديثية من المؤلفات في هذا جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لابن الأثير المبارك ابن محمد الشيباني المتوفى سنة 6 بعد الستمائة رحمه الله تعالى جمع الجوامع للسيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبو باكر المتوفى سنة 11 بعد الـ 900 رحمه الله تعالى كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدين علي المتقي الهندي المتوفى سنة 75 وتسعمائة رحمه الله تعالى الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامعة الصغير للنبهان يوسف ابن إسماعيل المتوفى سنة خمسين بعد الثلاث مائة والف. ولما ذكر السخاوي رحمه الله تعالى حقيقة التخريج بما ينطبق على الطريقتين الآتيتين الرابعة والخامسة قال أين قال فتح المغيث انظر وصل التخريج فتح المغيث خطير جدا. وقد يتوسع في إطلاقه على مجرد الإخراج والعزو يعني مجرد إيش؟ ذكر الحديث وأن يعزى إلى من أخرجها الطريقة الرابعة الأن الأولى ماتن الثانية متن صحابي الثانية متن صحابي من أخرج إذا الطريقة الرابعة ستضم الثلاثة وتزيدنا واحد الطريقة الرابعة تخرج له أربع وظائف ذكر الصحابي الحديث ثم الماتن ثم العزو ثم المرتبة ثم ايش ان يذكر مرتبة الحديث حكم الحديث فهذه, فهذه الطريقة تحوي الوظائف الثلاث للطريقة الثلاثة وتزيد رابعة وهي مرتبة الحديث صحة وضعفا وعلى هذه الطريقه عامه كتب الاحكام والترهيب والترهيب ومنها رياض الصالحين للنووي رحمه الله رحمه الله تعالى كما شرط في المقدمه الالمام باحاديث الاحكام لابن دقيق العيد رحمه الله تعالى مشكاه المصابيح للخطيب التبريزي رحمه الله تعالى وأصل المصابيح للبغوي بلوغ المرام لابن حجر رحمه الله تعالى الجامع الصغير للسيوطي رحمه الله تعالى اذن الاولى دمع متون الثانيه متون مع صحابي الثالثه متون مع صحابي مع عزو مع عزو لمن خرجوه الرابعه صحابي مع متن مع مع عزو مع ذكر المرتبه الخامسه لها وظائف ووظائف التخريج لها خمس هي ذكر مخرج الحديث الصحابي فالمت ثم العزو معرفة الإسناد دراسة الأسانيد فالحكم صناعة ببيان مرتبة صحة وضعفة يعني يشتغل على الأسانيد ويبين فهذه الطريقة تحول الوظائف الأربع لطريقة التقريج الرابع وتزيد دراسة الأسانيد وعلى هذا هذا العمد من كتب هذا وعلى هذا العمد من كتب هذا الفن وهي الموسومه باسم كتب التخريج وهي على قسمين القسم الأول كتب في تخريج الأحاديث الواقعة في كلام بعض المصنفين من أهل العقائد. ومن المفسرين والمحدثين والأصليين والفقهاء واللغويين وأرباء السلوك ومنها تخريج أحاديث الهداية لابن التركماني المتوفى سنة خمسين وسبعمائة رحمه الله تعالى وعنه نصد الراية لتخريج أحاديث الهداية للزيلعية رحمه الله تعالى ومستلم من الذي قبله فانظر كيف شرف به والأصل لغيره فرحم الله الجميع يعني ابن تركمان هو الذي خرج أولا وجاء الزيلعي فاستفاد منه وبنى عليه وزاد ونقح فأصبح الفرع أعظم أجل من الأصل وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء فلا, فلا تقول ماذا أنا سأفعل بعد هذا التلخيص الحبير لابن حجر رحمه الله تعالى وأصله البدر المنير لابن الملقن رحمه الله تعالى ومختصر وهذا خلاصة البدر المنير لابن الملقن أيضاً إرواء الغليل الالباني رحمه الله تعالى ماذا يفعل صحابيه الحديث المات العزف ثم حكمه حكم صحة وضعفة مع إيش؟ مع دراسة الأسانيد والكلام على الرواد معناها غير إيش؟ غير مسندة وغيرها كثير الثاني في التخريج ابتداء من غير ارتباط بتخريج أحاديث كتاب معين مثاله السلسلة الصحيحة للألباني السلسلة الضعيفه له أيضا هو مرتبط بكتاب إنما إيش؟ هذا قمة التخريج فطالب العلم المجد ينبغي أن يدرس الثلاثة كتب للشيخ الإرواء والسلسلتين ليتعلم ايش؟ التخريج بيتعلم طرق التخريج الخمسه ما هي؟ طريقه ذكر المتن الثانيه المتن مع الصحابه الثالثه المتن مع الصحابي مع العزو. الرابعه المتن مع الصحار مع العزو مع الحكم الخامسه الزياده زياده على هذا ايش؟ دراسه الاسانيد يعني أخرجه البخاري ومسلم أخرجه أبو دود والنساء أخرجه الـ الـ الـ الـ الـ الخطيب في التاريخ وفي الكفاية وأخرجه ابن عبد البر هذا العزو أنك تعزول الكتاب الذي أخرجه العزو الذي نحن نسميه بالتخريج صياغة التخريج في الطريقة الخامسة هذا النوع الخامس هو المراد بالتخريج عند الإطلاق وظيفة المخرج فيه على خطوات الخمس هي واحد المت اثنين مخرجه من مخرجه الصحابي فلان او التابعي فلان ثالثا عزوه عزوه يعني نعزو الى الكتب التي اخرجته التي ذكرته مسندا رابعا سنده سند سند صحيح السند الذي يعني يعني مخرج الحديث مثلا من طريق فلان ومن طريق فلان عن فلان عن فلان عن فلان طيب وهذا السند صحيح وهذا السند ضعيف وهذا السند في عله كذا وهذا السند التي ايش منزلته الاخيره وترائقهم في السياقه لها صياغه أم لها صيا لها صياغة شاج. تعلم من النظر في المؤلفات المذكوره ونحوها وأشير إلى ما يظهر أنه أجمع وأنفع من كل خطوة من الخطوات الخمس المذكورة وأنفعها طريقة اللف والنشر بذكر مخرج الحديث على طريق اللف فنقول رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنه فلن وفلن إلى آخر سياق أسمائهم ثم تأخذ بطريق النشر والتفصيل فتقول أما حديث أو رواية فلان فأخرجه فتسوق من أخرجه من أهل الكتب يعني ايش مثلا حديث اذكر اي حديث انما اعمل بالنيه فاذا اردت التخريج كاملا فستقول هذا الحديث ورد, ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر ومن حديث ابي هريره حديث علي ومن حديث فلان وفلان ثم ترجع تقول اما حديث عمر رضي الله عنه طيب فلفظه كذا وكذا وكذا وكذا وأخرجه فلان ك... فلان و... و... ومذاره على اي بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن, عن... عن... عن عمر رضي الله عنه وهذا اسناد صحيح اما حديث علي فق... فلفظ كذا واخرجه فلان وفلان وفيه فلان كذاب مطروق واما حديث وهكذا هذا اسم اللف والنشر اللف يعني تذكرها جميعا ثم تبدأ تنشرها يعني تفصل فيها تذكرها مجملة ثم تفصل بالألفاظ والتخريج والمتون إلى غيرها نعم فتسوق من اخرجه من آن آل الكتب ثم تذكر متنا وتبين اختلاف ألفاظه إن كان ثم التعريف بمحل النظر والبحث في إسناده وتثبيت ما فيه من كلام أو نفي حسب قواعد هذا الفن وأصوله وهكذا حتى النهاية مضمنا ذلك حكم النقاد عليه ثم تختمه بالحكم الكلية عليه هذا أدب, أدب إذا كنت تخرج حديثا طيب من حديث إذا كنت تخرج حديث أبي هريرة فقط فأنت تخرج لكن تخرج متنا فتذكر الخمسة الطرق المتن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فلان وفلان وفلان وفلان أما أما حديث فلان طيب فلفظه كذا ورواه عنه فلان وفلان وفلان أخرجه فلان وفلان وفلان واختلاف في اللفظ كذا ثم تسوق الحكم على كل حديث ثم تنتهي إلى حكم الحديث نهاية تامة اي نعم لو جاء شيء هو ختم الاسناد المعم لا ننقل هذا كيف كيف وكتب مشحونه بالفوائد وبالنقل عن الائمه والعلماء موافقه ومخالفه ما انت توافق وتخالف افترض ان ان راويا وقد انعم الله عز وجل علي قبل سنوات بكتاب ضوء القمر على مسند ابن عمر الترصوصي فيه هذا المنهج من فضل ربي إن شاء الله نحاول نصوره ونرفعه على الموقع إن شاء الله وهو من الكتب التي يعني اعتز بها اعتزازا لأن هذه الطرق الخمس طبقت فيه من فضل الله سبحانه وتعالى فاما أن نخرج كتابا معينا وإما أن يكون تخريجا مطلقا الغالب, الغالب أنك سترتبط بكتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة سلسلة الأحاديث الضعيفة يعني إذا أردت مثلا ستأتي مثلاً بالاستدراك على السلسلة الصحيحة أو الاستدراك على السلسلة الضعيفة هذا يكون تخريجا عام. أما تخريج كتاب تخريج كتاب من الكتب تبدأ تخرج وأيضا الكنز البأمول على إرشاد الفحول وأيضا فتح فتح الرحمن بتخريج أحاديث البرهان الجويني ايضا طبقنا في هذه المناهج فضل الله سبحانه وتعالى المبحث الرابع الطريق العملي للتخريد وتحقيق مراتب النظر فيه هذا طريق التطبيق العملي طيب ان شاء الله بإذن الله نأتي بأحديث كل يأخذ حديثا يتدرب عليه ونبتدئ ببعض أحديث أبي هريرة مرة ثانية بحيث ابدأوا بحديث أبي هريرة ثم بعد ذلك خذوا متونا واضح؟ يعني الأول أدرركم على حديث لابي هريرة بحيث إيش؟ تأخذ التفريج في ثلاثة وظائف أو أربعة ونأخذ حديثا نطبق الخمسة فيه إن شاء الله هذا طريق التطبيق العملي للتخريج بمعناه الشامل الدقيق ودليل المخرجين على مراتب النظر على سبيل التحقيق في وظائف الخمس في السند والرابي ومخرج الحديث مخرج الحديث قد لا يكون الصحابي قد يكون التابعي من دون التابعي مثل ما نقول إيش مخرج الحديث إنما من ناتي يا حيب نسأل الأنصار بمعنى أنه عنه إيش انتشر ومن اخرج إذن عندنا فرق بين مخرج الحديث وبين إيه؟ من أخرجه و... ومرتبته وحكمه مرتبة وحكمه صحيح ضعيف صح لذاته لغير صح لغيره حسن لغيره حتى ولو كان من الأحاديث المحكوم بصحتها على سبيل التواتر كحديث من كذب علي متعمدا فليتبعوا مقعدا من النار أنت إذا أردت أن تتدرب تدرب حتى ولو كان على حديث على اعظم الاحاديث المتواتره لانك تتدرب تتدرب وتتعلم كيف تخرج ولا حرج لأن إذا سلمنا صحة الحديث قبل تخريجه فاننا نحصل فوائد أخرى وارى الحكم بالصحه كجمع الفاضل وتنقيتها من مداخلة ضعيف وضم لفظ صحيح إلى مثل في صعيد واحد وهكذا وأنت حديث عهد بفوائد التفريد فلتنظر يعني عليك أن تصبر وتصابر ما تقول هذا حديث صحيح إذن ما فإذا لا أنت من باب التدريب نحن نريد أن ندربك عمليا بحيث تصبح مثل إيش مثل مثلا الآن شيوخ التجويد الذين عندهم ذكاء ماذا يفعل قارب الطالب أن يأخذ إجازة حفص ما الذي يفعله معه يا شيخ منتصر يجعله يصلي إماما والشيخ من خلفه بحيث إيش؟ يسمع صلاته ما يكتفل بمجرد السماء على الأرض لا يريد يهتز في الصلاة وركبه يضرب بعضها بعضا بحيث ينظر كيف يصلي هذا الشيخ المتقن الذي يعطي اجازه لله سبحانه بحق ليست ايش من ابواب اخرى طيب فماذا يجعل الطالب يصلي امامه دون مجامله على حساب كتاب الله سبحانه وتعالى فهنا نفس المساله الطالب يخرج وإذا خرج حديثا صحيحا فهذه مرتبة وحكم ونحن نعلم صحتها لكن لا من باب التدرب من باب, من باب أن نفتح الكتب من باب أن نتعلم من باب كيف نخوض في هذا البحر الخضم بحيث بعد أن كان بحرا يتحول إلى إلى نهر عذب بدون أمواج عاتية وضم لفظ طيب ومراتب النظر في مجمل وظائفه تدور على توفر شروط القبول لذاته أو لغيره للاعتبار بمتابع أو شهد أو بهم وذلك في دائره يعني إذا هل الحديث هل الحديث الشروط توفرت شروط الصحة توفرت وانت عندما ستأخذ الحديث ما ستكتفى تقول لي إيش نحن الآن ارتقينا ما جئت تقول لي أخرجوا فلان وفلان وفلان وتقول لي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا ستقول لي إن كان من حديث أبي هريرة ستخرج تذكر الله في الألفاظ تذكر الأسانيد تبحث لي في الأسانيد ترجع لي لت... في في حديث واحد ممكن تشتغل شغلا ترجع لي تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال والتقريب وبعد هذا نرجع للتخريج بالخمسه وظائف الطريقه الخامسه اننا سناتي بحديث متن فستذكر من من الصحابه رواه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لفظ كل صحابي ثم اختلاف الالفاظ عند الصحابه ثم ان تذكر من اخرجه وما وان تذكر ما فيه من قيل وقال هل الحديث ينتهي الى التصحيح ام ينتهي إلى التضعيف فإذا انتهى أفراده إلى التضعيف ف... فبمجموع الطرق هل يحسن أن لا يحسن هل يصح أن لا يصح هذا من باب ال... ال... الأمر العملي الذي يجعل طالب العلم مجدا مجتهدا طيب افترض أن الحديث إيه... الذي أنا أخرجه لم تتوفر فيه شروط الصحة. انظر هل له شواهد هل جاء عن صحابة الآخرين هل الصحابي الذي رواه رواه عنه كم من التابعين وكل تابعي كم رواه عنه هل يرتقي مع هذا الضعف أم يبقى ضعيفا كل هذا مما نستفيد من إيش من التخليط وذلك في دائرة شرطي الراو العدالة والضبط اذا سننظر في عدالة الرو في ضبطه وشرط السند الاتصال إذن سنبحث في سماع كل راو من شيء وسلامتهما مع المتن من شذوذ أو إلا وهذا وحد الصحيح لذاته ونقل عدل تام الضبط متصل السند غير غير معلل ولا شاذ نقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ وما دونه من أقسام الحديث الحكمية معلومة بالتفيع عنه كما في نزهة النظر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والله وهانذا أسوق مراتب النظر مرأيا الوقوف عند رسوم أهل هذا الفن الشريف مسبوكة في قالب سهل العبارة أرجو أن يدخل القلوب بلا استئذان فيصل المخرج إلى الغاية من هذا الفن وهي الوصول إلى الحكم على الحديث بما يليق به من صحة أو خسن أو ضعف لذا فأقول يعني باختصار هنا نتعلم أن نكون ان يكون الحكم على الأحاديث من الاهداف واحد مقلدين نترفع عن من الاهداف واحد من الاهداف واحد من الاهداف واحد من الاهداف واحد من الاهداف واحد من الاهداف واحد من وأصيب وقد أخطئ الكبار لكن بشر بعدم الشهوة وبعدم حب الشهرة وبعدم قصد الطعن في الكبار لذا فأقول إذا وقع لك أيها المتاهل للتخريج حديث تريد تخريجه فعليك النظر بتوظيف الاعتبار وهو هيئة التوصل إلى تطريق الحديث بمعنى سبر طرقه وجمع الفاضل وهل لهم متابع أو شهد أم لا الان نحن نريد ان نخرج حديث فنوظف الاعتبار وهو ايش الوصول الى تطريق الحديث يعني إلى طرق الحديث بمعنى الاول سنجمع طرق الحديث بعد بعد الجمع لاختبار الذي وكله سماه سبر، السبر بمعنى الاختبار الطرق هذه هذا الطريق الآن سنجمع الطرق طب الطرق هذه هل تلتقي في مخرج واحد نعم اذا من عند المخرج الحكم سيكون على الحديث ومن تحته يشهد بعضهم لبعض إذا لم يوجد فيهم كذبون ولا متروكون جيد اذا سنجمع نجمع إيش؟ طرق الحديث بعد الجمع نبدأ ننظر في طرق الحديث هذه نختبرها في اثناء الجمع سننظر في إيش في الفاظ الحديث هل توجد الفاظ متعارضه هل توجد الفاظ مثل ما فعلنا في الدراسه المنهجيه لما كنا بنعرف إيش نفعل عندما نقول ولفظ في حديث انما العمل بالنيات لفظ حمد بن زيد كذا لفظ مالك كذا لفظ ابن عينه كذا لفظ الثقفي كذا أنك تأتي بالفاظ الحديث لكل, لكل طريق من طرقه بحيث لو وجدت ألفاظ زيادات لا تعارض فتضم للحديث وجدت ألفاظ تعارض ببعضها البعض فننظر ما هو الراجح منها وهذا شغل العلل طيب لكن أنت مطالب بهذا طيب الحديث هذا أنا خرجت من حديث أبي هريرة وانتهيت لصحته أو لضعفه هل له متابعات يعني له طرق أخرى من داخله عن أبي هريرة فهذه المتابعات هل له طرق أخرى عن صحابة آخرين فهذه إيش الشواهد هذا التطبيق العملي للتخريج وعليه حاضر Please, I'll look at some of the other بسم الله يعني اذا إذا أنت عندما تريد أن تخرج الحديث ستنظر في أولا تجمع طرقه مع جمع الفاظه مع هل الحديث له طرق داخلية بمعنى أن له متابعات عن الصحابة الواحد هل له شواهد عن صحابة آخرين إلى غيره وعليه وعليه، فلن يخلو الحديث باعتبار تعدد طرقه وأسانيده وجوهه أو عدم تعددها من أربع حالات بالبسط أو من حالتين بالاختصار هما إذا أردنا أن نوسع فهما أربع وإذا أردنا أن نختصر فهما حالتين الحالة الأولى المروي ليس له إلا طريق واحد لا متابع له ولا شهر مروي ليس له إلا طريق واحد إنما الأعمل بالنيا من عند يحيى بن سعيد لا متابع ولا شاهد لأن كل لأنه لم يصح في الدنيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن عمر وعن عمر إلا عن علقام وعن علقام إلا عن محمد بن ابراهيم وعن محمد بن ابراهيم إلا عن يحيى بن سعيد طيب مفهوم هذا فهذا فرض من الأفراد الصحاح أو الحسن الذات فيهما أو الضعاف قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا ولا يوجد له إلا هذا الإسلام وهو نوع يقال له الغريب أو الفرد وعندما انغاير بينهما يكونان نوعا الفرد والغريب يعني إما أن نقول هو الغريب والفرد أو أننا نغير بينهما يقول الغريب والغريب والفرد إذا أردنا الاختصار فنسأل سنقول إيش الغريب إذا أردنا التفصيل سنقول الغريب والفارط وسواء الغرابة أو التفرد في جميع السند عن عمر عن علقمة عن محمد بن ريم عن يحيى بن سعيد طيب. أو نسبية في بعضه في طبقة من طبقات رواته أو فأكثر أو عن أهل بلد تفردوا مثل إيش لم يرو هذه السنة عن زول إلا مالك ها؟ أو تفرد بهذه السنة المصريون المصريون جماعه لكن تفرد إيش؟ نسبي ها؟ تفرد نسبة. اربط ما بين المصطلح وبين التخريج هنا وعنه قولهم اتحد مخرجه ضاق مخرجه المخرج ضاق ولا يوجد إلا هذا المخرج الحالة الثانية مروي له طريقان فأكثر وهذه على أنواع النوع الأول لا يثبت إلا من طريق واحد وما سواه مردود لا يعتبر في باب المتبعات ولا شوهد جرح في عدالة أحد رؤية أو شيء غلطه. فهذا النوع له حكم حالة أولى ففرد من الأفراد لعدم ابتداد بما سوى هذه الطريق وإن كان التفرد في بعض الطريق ومثال حديث عمر نفسه هو نفس المثال له شواهد يعني جاء عن بعض الصحابه لكنها لا تصح ورجع الى ايش الى الحاله الاولى انه ايش انه غريب انما حديث عمر رضي الله عنه انما الاعمال بالنيات انفرد به أحي سعيد الأنصاري عن محمد, بن... عن محمد بن إبراهيم التيمي وانفرد به محمد عن علقمة بن وفقاصن الليثي وانفرد به علقمة عن عمر رضي الله عنه فإنه روي من طرق كثيرة غير طريق عمر رضي الله عنه ولا يصح منها شيء رجعنا إلى إيش إلى الحالة نول أنه غريب فرد واضح؟ إذن عندنا إما أنه مروي ليس له إلا طريق واحد فإذا أردنا أن نفصل قلنا غريب مطلق وغريب نسبه وإذا أردنا أن نختصر قلنا غريب سواء كانت الغرابة في أصل السند أو في أثناء السند طيب النوع الثاني مروي له طريقا فأكثر النوع الأول منها له طريق واحد صحيح وكل الطرق التي سواه لا تصلح في الشواد والمتابعات نرجع لإيش؟ للحالة الأولى النوع الثاني ما تعدد الطرق ولا يثبت بواحد منها لأن القوادح فيها من جهة رسم العدالة يعني الطعن في الروة ليس في الضبط إنما في إيش؟ في العدالة فلا يرتقش وأمثلة كثيرة مثل حديث من حفظ على أمة أربعين حديثا. حدث هذا مشهور جدا وله طرق كثيرة ولكنه ايش لا يرتكف لم يصح منها طريق مع كثرة جمع يعني كثير من العلماء ألفوا الأربعين أمس عندي بعض المخطوطات وجدت عنوان الأربعين مخطوطات وجدت مخطوطات كثرة بعنوان الأربعين ذهبت لقسم الحديث المطبوع في الأجزاء الحديثية وجدت الأربعينات كثير مطبوع باسم الأربعينات الأربعين في كذا الأربعين في كذا الأربعين في كذا مع أن الحديث لا يصح إذاً الحالة الثانية ما تعددت لكن لا يثبت منها شيء لأن الطعن في العدل النوع الثالث النوع الثالث ما له طريقان فأكثر يثبت بواحد مع الاعتبار بغيره من متابع أو شاهد أو معهما فيثبت من مجموعها فيجبر تعدد الطرق ما حصل من نقص قابل للجبران مثال حديث إيش الأذنان من الرأس حديث الأذنان من الرأس بمجموع طرق يحصح أو يحصح طيب اذا عندنا عندنا في, في في مساله التخريج العملي عندنا حالتان اذا اردنا ان نفصل نفصل واذا اردنا ان نختصر نختصر حالتان الحاله الاولى حاله الغريب انه ليس له الا طريق واحد وقد يكون الغرابه اصليه وقد تكون ايش نسبيه نسبيه يعني بالنسبه لفلان أو ان هذه السنة تفرد بها أهل البلد الفلاني أو هذه السنه رواها أهل البلد الفلاني ولم يروها أهل البلد الفلاني الحالة الثانية له طريقاً فأكثر الحالة الأولى في, في, في الثاني هذا أن أن أو النوع الأول أنه لا يثبت إلا من طريق واحد وكل الطرق خلال ذلك لا يثبت منها شيء كحديث إنما العمل بنيها ورجعنا للطريقة الأولى الحالة الثانية له طرق كثيرة لكن لا يثبت منها شيء بمجموع الطرق لا تفردا ولا بالمجموع كحديث من حفظ على أمة أربعين حديث الحالة الثالثة له طرق كثيرة لكنها إيش؟ بمجموعها تعطي قوة ما تحسينا لغيره أو تصحيحا لغيره كحديث الأجناني من الرأس طيب فتعدد الطرق يجبر إيش؟ يجبر الضعف طيب مراتب النظر مراتب النظر قال رحمه الله تعالى ومراتب النظر سندا ومتنا وحكما كالاتي طيب نحن سنقف هنا نحن سنقف هنا ان شاء الله عند مراتب النظر هذه لان مراتب النظر هذه نريد نجعلها درسا قائما بذاتها مراتب النظر في التحقيق في تحقيق نص السند ونص المت إلى غير ذلك ان شاء الله تعالى طيب حاولوا حاولوا ان تراجعوا ما شرح طيب وان تستوعبوه واي شيء يقف عليكم فيما سبق يكتب سؤال يكتب أسئلة في هذا ان شاء الله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 ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ المنى ولا النار مصيرنا برحمتك أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى